بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين للِلهِ الأأَمْرُ مِن قَبلل وَمِن بعد وَيَومَائِذِي يَفَْحُ المُؤمنِنون بِنَصْرِ الله يَصُر مَشَ وَهُوَ العزيز الرَّحيِيم وَعدْدَ اللهَّ لا يُخْلِفُ اللهَّ وَعددَهُ وَلك أَكأكثرَرًا النَّاسِلََا يَعلممون.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 وَإِنَّكَ لَفِي رَمَادٍ مِّنَ النَّاسِ بِالِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَأَثَارَ الْأَرْضَ وَعَمَرَهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَٰكُم مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا فأنتم فِيهِ بِسَوَاءٍ ۚ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْتِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ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 اللهَّهُ الذيذ خَلَقَكُم مِ ضَعافٍ ثمَُّ جَلَمِن بعدَِْ ضَافِ قَووَّه ثمَُّ جَعَلَمِن بعدَِْ ضَعافِ قوَوةًَ ثمَُّ جَعللَمِن بعدَِْ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 يصْبِ إِ وَعددَ اللهَِّ حَُّ وَلَا يَسْتَخِففًا نَّكََّينَ لا يوقِنون